ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أكواتها في أربعة أيام وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طُورًا يَعِين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وحفظا ذالكَ ثَقْديرُ العَزِيزِ العَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ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 111. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 112. وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون آمَنُوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 قَالُوا أَنطَقَ اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُ تُم تَسْتَتِونَ أيي يَشحَدَ عَلَيكُم سَمّكُمْ وَلَا أَبصَُكُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلَكِظَنَتُم وَلكِظَنَتُم أَن اللهَّهَ لا يَعلمَّمُ كَثورَ مََّا تَعمَلُول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 وَقَْ يَضْنَا لَهُم قُرنَا أَفَزَيَْنُ لَهُم مَا بَيْنَ أَذِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَحََّا لَْهِ مُقَوول وَحَقَّ لَْهِ مُقَوْلُ فِي أُمَ مِنْ قَِخَلَتْ مِنْ قَبِلِهِم مِنَجِِّ وَالإِنس إِهُ كَوا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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد بِمَا بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ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 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نذلا من غفور رحيم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ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 وَضَلَّ عَنْهُمَّا كَوا يَدَعونَ مِن قَ وَظَُّ مَا لَهُ مِم مَّ حَيص لَا يَسْأَمُ الْ الإِسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَويْلِ وَإَِّ السَّهُ الشَُّّ فَأُوسُ كَنوطُ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 لا يَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَبُدُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِلْعِندِهِ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفذ ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم